اتقوا الله ودرء ما بقي من الربا إياكم إياكم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإئت بتم فلكم رؤوس أموالكم